Bijzonderheid en zelfs de kwaliteit van de wereld. En daarom ben ik blij om te spreken. En ik ik ma hier ilaykum zilat, Rabbikum, wa la zilat, een ma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 نسال الذين ارسل اليهم ولا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفرحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا قد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صورناكم ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يكن مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ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 قال إنك من المنظري قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم Him en medoora. humle en negen تَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا من Vos wasel hem de Shi'at nu liubediel hema maauriya anhema min souaatima. Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom?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 Wanneer de boom mee rond, boom mee, elleem en hek mee, elleem en hek mee, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أنفسنا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 آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيَاتِ الله لعلهم يذكرون يَا بَنِي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 إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا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 فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنَّهُ لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله الَّتِي أَخْرَجَ لعباده والطيبات من الرزق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 عليكم آيات فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم فمن التقا يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولاد اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاء het hem russen na je toffe hun. Qua. O. Eén maakt om te doen. En. O.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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم ونادى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا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 أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم قالوا ما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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا بن الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ على عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 فهل لنا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نرد فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 Hatke, is er een kollectie, een sneeuwkoren, een sukkone, een hulibele, een dime, een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 u belli rook om liesel, het is rook om rook om rook om rook om rook om rook om فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميل والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره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 أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا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 إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ توعدون وَتَصُدُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ من آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عوجا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في مدلتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما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 واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 Wame wij naartoe gingen, was het omdat we de heer hadden en hij ons had gevoed. We waren niet meer zo, كيف كان je المفسدين وقال موسى يا فرعون je رسول من رب العالمين ik على niet لا vertellen, على الله je الحق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 ولما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصار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 We zijn er niet وعلينا صبروا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذروسا وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك. قال سنقتل أبناءهم عن استحيل وإن فوقهم قَاهِرُونَ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إِنَّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا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 we gaan niet alleen maar kijken naar de mensen die we gaan وقالوا مهما يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ فما نحن بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ والجراد عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ مفصلات وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Wanneer er een rijezel kwam, zeiden ze: "O we hebben van je gereden wat in we فلما كشفنا عنهم الرجد إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 O, لن تراني ولكن انظر الى الجبل de استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فقال سبحانك كتبت إليك وَأَنَا أول المؤمنين قال يا موسى إِنِّي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 zal uitsluiten de genades die in de aarde opgroeien zonder de waarheid en wij, ik heb een koel, ik heb een koel, ik heb een koel, ik heb een koel, ik heb een koel, ik heb een والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجذون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه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 فلما أخذتهم الرجفة قال رَبِّ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟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 وابتب لنا في هذه الدنيا وَفِي وفي الآخرة إنا هدنا قَالَ قال عذابي بِهِ به من وَرَحْمَتِي ورحمتي وسعت كل شيء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 وَدَعَندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد طعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما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 Verschrikkelijkheid van de stad is een van de stad in het leven van de stad in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 وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما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 مَتَى يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ in hoewel, illa netheren mubin. Awaarlem, yozur en de aard en wat, min shayin. wat,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 Felma, afkala, dawadloha, robbehumela, in